الوحدة السادسة عشرة العطلة الدرس الحادي والتسعون الحوار الأول انظر واستمع كم عيدا في الإسلام يا أبي؟ في الإسلام عيدان عيد الفطري وعيد الأطحى متى يكون عيد الفطري؟ بعد شهر رمضان في اليوم الأول من شوال ماذا نعمل في يوم العيد؟ نعطي زكاة الفطر للفقراء وما زكاة الفطر؟ صاع من طعام عن كل شخص وماذا نفعل بعد ذلك؟ نصلي صلاة العيد ونزور الأهل والأصدقاء ومتى يكون عيد الأطحى في اليوم العاشر من ذي الحجة وماذا نفعل في عيد الأطحى نصلي صلاة العيد ونذبح الأطحية ونزور الأهل والأصدقاء والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد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 طاع من طعام عن كل شخص وماذا نفعل بعد ذلك نصلي صلاة العيد ونزور الأهل والأصدقاء ومتى يكون عيد الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحج وماذا نفعل في عيد الأضحى نصلي صلاة العيد ونذبح الأطحية ونزور الأهل والأصدقاء الحوار الثاني انظر واستمع اقتربت العطلة يا أبي ما رأيك يا ندا إلى أين نسافر لدي فكرة نشافر إلى مصر لماذا نسافر إلى مصر لنرى مصر ونهر النيل مواثق فكرة طيبة كيف نسافر إلى مصر نسافر بالجو السفر بالجو غال إذن نسافر بالبحر السفر بالبحر رخيص كم يوما سنقضي في مصر سبعة أيام سبعة أيام سبعة أيام جميل نسافر يوم السبت إن شاء الله شكرا, شكرا لك يا, يا أبي. أبي والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد اقتربت العطلة يا أبي ما رأيك يا ندا إلى أين نسافر لدي فكرة نسافر إلى مصر لماذا نسافر إلى مصر لنرى مصر ونهر النيل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 سبعة أيام سبعة أيام جميل نسافر يوم السبت إن شاء الله شكرا لك يا أبي الحوار الثالث انظر واستمع أين ستقضون عطلة الصيف يا طلاب إلى أين ستذهب أنت سأقضي عطلة الصيف في القرية مع جدي المكان هناك هادئ والهواء نقي سأقضي عطلة الصيف في العاصمة مع عمي سأزور المكتبات والمتاحث سأقضي عطلة الصيف بين الجبال مع الجوال سأقضي العطلة في مكة والمدينة مع أسرتي سنعتمر وسنحج ونزور المسجد النبوي سأقضي العطلة في بلدي سأساعد والدي في المسرع عطلة سعيدة يا طلاب عطلة سعيدة يا أستاذ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 سأقضي العطفة في بلدي. سأساعد والدي في المسرعة. عطلة سعيدة يا طلاب. عطلة سعيدة يا أستاذ.